أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ یومئذ خاشعه و جویی یومئذ خاشعه عاملة ناصبة تسلا نارا حامية تسقى من, عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية، لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا، لا تسمع فيها لغيا فيها عين جارية. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سور مرصوفة وأكواب موضوعة وأكواب مهضوعة ونمارق مصفوفة ونمانق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء.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 إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. لست بمسيطر لست, بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. إِلَّا من دولا وکفر فیعذبه الله العذاب الأكبر فیعذبه الله العذاب الأكبر این اینا ایابهم این اینا ایابهم ثم این إن علينا حسابهم، ثم إن صَدَقَ حسابهم. صدق الله العلي العظيم، صدق الله العلي العظيم.